بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرواية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوال وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من لمبأ ما فيه مزدج حكمة بالغة فما دون النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من لجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء اسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِبِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّثِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِنُذُرٍ إِنَّا أُوْسِلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا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 الحِمْ بِالبَصَر وَلَقَدْ اهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُذَكِّر وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّر